وإن لم يأته عما يقولون ليمسّن الذين كفوا منهم عذاب أليم أ فلا إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم مال مسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسول وأمه صديقة وأمه صديقة كان